ان امم ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسرائيل الكتاب قد هو وذكرى للباب فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذا بك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار ان الذين يجادلون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 وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قُلْ رَبَّنَا تَذَكَّرُون إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَظَالِمُهُمْ ظُلُمَاتٌ يَعْتَدُونَ عَلَيَّ فَاسْتَجِيبُوا لِي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 لا اله الا لا اله الا هو فاناتوفون كذلك يؤفذ الذين كانوا بايات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناءا وصوره وصوره صوركم ورزقكم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 ربي وأمرت أن أسلم لرزب العالمين هو الذي خلقكم من ترام ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم, ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومن وهفى منه قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويهي فإذا قضى أمرا فإنما يقول له فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب ومما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل مسحبون في الحميم ثم في النار نسيرون ثم قيل لهم أينما بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يطل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق ومما كنتم تفرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فمئسمت وعد الله حق فإما نبينك بعض الذين عزهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم لم نقصص عليهم وما كان لرسول أن يأتي بآية الله. فإذا جاء أهر الله مضي بالحق وخسر هنالك المبضلون الله الذي جعل لكم الأسعام لتركه منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتنبغوا عليها حاجة في صروركم وعلى الملك تحملون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 فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهذرون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمالهم لما رأوا بأسنا الله التي قد قلت في عباده وخسره نالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب قصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون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 انكم لا تنكرون من خلق الاقوام في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل في الاراضي رواسي ان فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام ثوا إلى السماء وهي دخال فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائرين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصالح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتهم صاعقة مثل صاعقة هذه المثمون إذ جاءته الرسل من بين أيديهم ومن قلبهم أن لا الله قالوا لو شاء ربنا لأن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 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَبْرًا فِي أَيَّامٍ حِسَابٍ لِنُذِيقَهُمْ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلْعَذَابِ الْآخِرَةِ أَشَدّ وَهُمْ لَا يُنْظَرُونَ وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الهدى فأخذتهم صاعقا العذاب الهون بما كانوا يكسبون ولجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يرزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبطارهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أو أنطقنا شيء وهو خلقت أول مرة فإليه ترجعون وما كنتم تسكترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أمصاركم ولا جلود. ولكن ظننتم ولكن ظننتم الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم اغداكم فاصبحتم من الكافرين فاين يصفر فنار مد ولهم وان يستعذب فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزيلوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم, وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا قاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والأوفيه لعلكم تغلمون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزئنهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء وعداء الله النار لهم فيها أَن النَّارَ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَعَلَّهُمَا يَجْعَلَانِهِمْ تَحْتَ قَدَمٍ لِيَكُونَا مِنَ الْأَذِلِّينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ يقوم تتنزل عليهم الملائكه تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة وابشروا بالجنة التي كنتم تنتظرون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهون ارْكُمُ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنَّ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا, وعمل صالحا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالَّسِيئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فإذى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ينحمين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقوا إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينتقم لك من الشيطان نزغ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 كتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إنما ما قد غيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فضلت آياته أعجمي وعربي قلوا وللذين آمنوا غدا وشفاء والذين لا يؤمنون في آذارهم وقروا وهو عليهم عبا أولا معينة. ولقد آتينا موسى الكتاب مخلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شيء من عمرهم من عمل صالحا فلنفسه ومن أسا أفعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه رد علم الساعة وما تخرج من تبراك من أكبابها وما تحمل من أنتا ولا تضع إلا بالعلم ويوم يلاديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيدا وضل عنهم ما كانوا يدعون من مَا وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن بسه الشر فيأوس قلوق ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة طائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ودهى بجانبه وَاِذَا رَسَغَ الشَّرُّ فَذُوْنُ عائِلَ عَرِيض قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِن كَانَ من عِنْدِ اللهِ شَيْءٌ فَمَن يَأْتِ اللهَ بِشَيْءٍ هُوَ بِهِ لَمَ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ تَرِيدُ سَنُرِيهِمْ اَايَاتِنَا فِي الاَفَاقِ وفي حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي لربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من ربهم ألا إنه بكل شيء محيط الله الرحمن الرحيم حامين عن سين قام كذلك يوحي إليك وإلى من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض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 ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم أنفسكم أزواجا ومن الأمعام أزواجا يذرهم فيه ليس كبير به شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يمسط من طلبين شاء ويقدر انه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به لوح والذي اوحينا اليك وما وصلنا من اברהم وموسى وعيسى ان تقيم الدين ان تقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتمي إليه من يشاء ويهزي إليه من يليم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى فلق ضي بينهم وإن الهذين أورثوا الكتاب من بعثهم لفي شيء من عمرين فلذلك فدعوا واستقنك ما أمفت ولا تتريح أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمفت لأعدل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 وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ يَسْتَعْجِلُهَا مَن فِي لا لَا يَسْتَطِيعُونَ مِنْهَا م unc وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أنها الحق. ألا أَنَّ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 مما كسبوا وهو واقع به والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرم إلا المودة في القربى ومن يقترب حسنة نزل فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقول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 وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيُزِيلُهُمْ مِنْ ظُلُمَاتٍ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ